ق ل ا اوزد علي ه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا ف النهار سبحا ا طويلا والكرسم ربك وتبتل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 Thank y o ただい فكيف إن كفرتم يوم يجعل الولد فك الا ها وما ََ ت َ د م و ا لانفسكم ُِ من ِْ خير ٍَْ تجدوه َُِ عند َِ الله َِ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 o y e وقال و ا ل ق ع ا ي ر ه كلا بل تحبون العاجلة و ت س و ن ه النابلسي خ للعلوم الاسلاميه ع ة و ت و ل ان يفعل بها فاقره おじ<音声><音声> Thank、uh, no. you. وسمعوا ن ط نقصه الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم صدق الله أ ن إن ا تقبل منا ن ك أ ن ت السميع العليم